وَلَن تَجدَ لِسَُّةٍ الله تَ بِدلََا وَهُوََّذ كَفَأَدِيَهُم عَنكُم وَأَدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطُنِ مَكَّه بِبَطُنِ مَكَّتَ مِنْ بعدِ أنن أَفَرَكُمْ عَلَيهِم وَكَانَ اللهَّهُ بِمَا تَعمللونَ ذَصير هُمُ الَّذِينَ كَثُرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لم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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغض به ملك